وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا مفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفكن افتراه إفكن افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا أسأطير الأول نكتت بها فهي تملأ علي فهي تملأ عليه بكرة وأطيلة قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما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 بعيد سمعوا لها تغيضا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكان ضيقا مقرنين دعوا هناك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا قل أَذَلِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَقَوِّنُونَ كَانَتْ لَهُمْ جَزَاؤُهُمْ وَنَصِيرَةٌ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاؤُونَ خَالِدِينَ كَانَ عَلَى رَبِّكَ وَعْدًا مَسْت وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَحْزُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ أأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ قَالُوا سُبْحَانَكَ مَا كَانَ يَنبَغِي لَنَا ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نتوا وكانوا قوما بورا فقد كذبوكم بما تقولون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 إلا إنهم لا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتسبرون وكان ربكم بصيرا وقال الذين لا يرجعون لقائنا لولا لا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد اتكظوا في أنفسهم وعتو عتوة كبيرة يوم يرون الملائكة لا بشرا يوم يدل المجرمين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 فَقُلْ نَذْهَبَ إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا وَقَوْمًا حِلًّا مَا كَذَّبُوا الرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آيَةً وأعتدنا للظالمين عذابا أليما وعاذا وتمود وأصحاب الرسل وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا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 إن كاد لا يضلنا عن آلهتنا لولا أن فضلنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيله أرأيت من اتخذ إلهه هوى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 نوم سباتا وجعل النهار نشورا وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهرا لنحيي به بلدة ميتة.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 وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصفرا وكان ربك قديرا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا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 الرحمن فاسأل به خبيرا وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا ومن الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزاده النفورا تبارك الذي جعل في السماء برجا وجعل فيها سراجه وقمر منيرات وهو الذي جعل الليل وأنها خلفة لمن أراد خلفة لمن أراد أي يذكر أو أراد شكره وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونى وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب زهن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 والذين لا يدعون مع الله إلهاً آخر، ولا يقتلون النفس التي حرّم الله إلّا بالحق، ولا يذنون، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَأَ ثَمَّ يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبذل الله سيئاتهم حسنا وكان الله غفورا رحيما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 فقد كذلتم فتوف يكون لزاما